بسم الله الرحمن الرحيم 112. والفجر 113. وليال عشر 114. والشفع والوتر 115. والليل إذا يسر 116. هل في ذلك قسم الذي حجر 117. تر كيف فعل ربك بعاد 111. رمذات العماد 112. التي لم يخلق مثلها في البلاد 113. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد 114. وفرعون ذي الأوتاد 115. الذين طغوا في 111. فأكثروا فيها الفساد 112. فصب عليهم ربك سوط عذاب 113. إن ربك لبالمرصاد 114. فأما الإنسان إذا 117. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إِذَا وأما فَقَدَرَ مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا 111. بل لا تكرمون اليتيم 112. ولا تحاضون على طعام المسكين 113. وتأكلون التراث أكلا لما 129. إذا دكت الأرض دكا دكا 120. وجاء ربك والملك صفا صفا 121. يومئذ بجهنم يومئذ يتذك 115. يذكر الإنسان وأنا له الذكرى 116. يقول يا ليتني قدمت لحياتي 117. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد 118. 112. يا أية النفس المطمئنة 113. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي سي عبادي. وادخلي جنتي